بسم الله الرحمن الرحيم ألم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ارْمِ هُمْ بِسِجَارَةٍ مِّن قِطِّجٍ سَجْعَلَهُ عِصًى